ومبشرا برسول يأتي من بعد اسم أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدى إلى الإسلام والله الظالمين يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كريه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون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 قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفات من بني إسرائيل وكفر الطائف فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.